اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضّال. القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، بلا قادرين على أن نسوي بناء.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 ناضرا إلى ربها ناضرا ووجوه يومئذ باسرا تظن أي يفعل بها فاقرا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا خدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى